النبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلنا أشد منهم بضشو ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقه العزيز العليم